اعوذ بالله من الشيطان الرجيم برائتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين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 فَلَسِيَّةُ مَالِهِ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَاءَكَ حَبِّطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ إن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 برحمة منه وردوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا ها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أونياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيراتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها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 وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء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 أحبارهم ورحبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أُمِرُوا وَمَا أُمِرُوا إلا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا هو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 أفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم ما فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فدوقوا ما كنتم تكذبون.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 كافة كما يقاتلونكم كافه وعلموا أن الله مع المتقين إن من نسي في الكفر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 والله عزيز حكيم إن فروا خفافو وفاقوا وجهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدق وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إن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 إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم فقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يأتون الصلاة إلا وهم إلا وهم كارهون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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من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 وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبل السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم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 ما تحدرون؟ ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كونتم تستهزؤون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 فاستمتعتم بِخَلَاقِكُمْ كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمٌ حِيُّ وَعَادٌ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ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 جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدم وارضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم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 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ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 مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 قلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان الرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا.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 إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصلقات وأن الله هو التواب الرحيم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 والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أَمْ من أسس بنيانه على شفا جرف هير فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفرو للمشركين ولو كانوا ليقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 إنه بهم رأف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عَلَيْهِمْ أنفسهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَبَعَ عَلَيْهِمْ يَتُوبُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ